كانت مؤسسة قوت الكتب الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة وعنوانها قصة النعوذ الشهوات لفريدة الشيخ تشكر عبد الله الزعبي لا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فسلام الله عليكم الله وبركاته واياكم الله جميعا وجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه ايها الاخوه شبك في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثقت الجنه بالمسائل وحبت النار بالشهوات ورواه مسلم من حديث انس رضي الله عنه بنحوه وثبت في جامع الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه ارسل اليها جبريل وقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب يريد ونظر إلى الجنة وإلى ما عدى الله تعالى فيها لأهلها من النعيم فرجع إلى ربه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخل يعني لا يسمع أحد بما في الجنة من النعيم العظيم و. الثواب الجسيم إلا وسابق وسادق وشمر لأجل الوصول إليها ولا يتخلف عن ذلك متخلف ثم أمر الله تعالى بالمثال فأحيطت بالجنة ثم أرسل إليها جبريل وقال انظر اليها وإلى ما أجبت لاهلها فيها فذهب جبريل ونظر إلى المكاره التي احيطت بالنا التي أحيط بالجنه. ثم رجع إلى ربه وقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لقد خشيت ألا يدخلها أحد. يعني لا يدخلها أحد في أي المكاره التي احيطت بالجنه. فخشي جليل الا يستطيع أحد أن يدخل الجنه. بسبب المشارف التي احيطت بها <تصفيق> ولما خلق الله النار أرسل إليها جبريل وقال انظر إليها وإلى ما أددت لأهلها فيها فذهب جبريل ونظر إلى النار وإذا هي يرتب بعضها بعضا ثم رجع إلى ربه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخله يعني لا يسمع أحد بالنار وما فيها من النشان والعذاب فيدخلها بل كل من سمع بها يهرب منها غاية القرار ويبتعد عنها غاية البعد ثم أمر الله تعالى بالشهوات فوحيطت بالنار وأرسل الله جبريل إلى النار قال انظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فذهب جبريل ونظر الى النار واذا بها قد احيطت بالشهوات فرجع الى ربه وقال وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد بسبب ما احيط بها من الشهوات خشية ان لا يدخل احد بل سيهاتكم خشي أن لا ينجو منها أحد، لأنه يقول ان الناس سيتتابعون على هذه الثوابات سيدخلون النار. فهذه الأحاديث تفيد أن الجنة قد احيطت بالمعارف، والمعارف هي التكاليف الشرعيه والمطالب التي جاء بها الشرع حيث طلب الأرض. بالصبر على فعل الطاعه والصبر على ترك المعاصي والصبر على احتمال المكارث والمصائب فهذه المشقه التي يجدها الانسان في القيام بالطاعات وفي الصبر عن المعاصي الصبر على المصائب هذه هذه المشقات هي المكارث التي احيطت بالجنه من اقتحم هذه المسارح وتجاوزها وتغلب عليها فإنه قد وصل إلى الجنة في المقابل الشهوات تشيطت بالنار أو النار تشيطت بالشهوات، والشهوات متنوعة عديدة قدرها الله سبحانه وتعالى وابتلانا بها جعل في قلوبنا شهوات وغرائز وأهواء عن طريق منافذ كثيره من الجسد وميول ورغبات تحتاج الى رب فمن انهمك في الشهوات وغلبته اهواؤه وشهواته فانه قد كثر الحاجز الذي بينه وبين النار والعياذ بالله هذه الشهوات التي اشرت بالنار متعدده ويمكننا ان نضرب لذلك بعض الامثله فمثلا العين تميل وترغب إلى النظر, الى النظر الى ما حرم الله فالعين تميل الى النظر الى المراه الاجنبيه سواء في الشارع او على شاشه التلفاز او على صفحات الجرائد. قل متى يجد الانسان ميلا ورغبه جامحه في النظر الى تلك الصوره وهذا الميل وهذا هذه الشهوه هي من جمله الابتلاء الذي ابتلي به العبد فان استرسل مع هذه الشهوات وكانت متجمعة عليه من كل جهة فإنها تفضي به إلى النار. يقول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبطارهم فروجهم ذلك أذكالهم إن الله خبير بما يسمعون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانما لس الأولى وليس ستتاني يعني بالنظرة الأولى النظر التي تقع في غير قصد، وهي نظره الفجاءة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءة فقال اصرف بطرة ولو لم يكن في قلب ميل وشهوة الى النظر الى ما حرم الله لم يكن للامر بغض البصر فائد وإنما جاء الامر بغض البصر وحفظه لأن في القلب ميلا شديدا إلى النظر وفي القلب هوى جامح في الإنسان يحتاج إلى ضبط. فإذا صبر نفسه فقد أفلح ونجح في ميدان الابتلاء والامتحان، وإن استرسل فيما حرم الله من النظر فإن وقع في الاثم وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فالاينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما الاستماع واللسان يزني وزناه السلام والفرد يصدق ذلك او يكذبه اذن اثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن نظر نظره محرمة قدرا من الزنا ألا وهو زنا الايك كذلك حرم الشرع الاستماع الى ما حرم الله سواء الاستماع الى الغيبه والليونه او الاستماع الى الاغاني والموسيقى التي ورد الشرع بتحريمها كما جاء في صحيح البخاري معلقا ملزما به انه يكون في اخر الزمان اقوام يستحلون الشرع والحريق والخمره والمعازف وهذا فيه دليل على تحريم المعازف من وجوه منها ان الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرن المعاجف بمحرمات مقطوع بتحريمها بل بكونها كبيره من كبائر الذنوب تقارن المعاجف بالحرى والحرى هو الزنا يعني يستحلون القروش فقرن المعاجف مع الزنا وقارنه ايضا مع الحرير والحرير محرم بالنسبه للرجال وقارنهم ايضا مع الخمر والخمر محرمه وهي ام الخبائث وثانيا من اوجه التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قدر الحديث او قال في أثناء الحديث يستحلون والاستحلال معناه انهم استباحوا امرا كان محرما في الأرض وإذا لو كان, كان مباحا لم يؤثر أنه بإستخلاله فهذا دليل على تحريم المعازف فالنفس في طبعها ميالا إلى اجتماع إلى الغنى وإلى المعازف وإلى الغيبة والنميمة ونحو ذلك لكن المؤمن بل الإنسان مطالب بحفظ السمع بحفظ السمع وان يصب سمعه الا من خير وهذا من جمله الشهوات التي احيطت بالنار والشهوات التي غرسها او قدرها وخلقها الله عز وجل في النفوس كثيره وهي ميدان تسيح للاختبار والابتلاء والامتحان إذ لو لم توجد تلك الأهواء والغرائب كيف يتبين الصادق من الكاذب الله سبحانه وتعالى يقول في صدر سورة العنكبوت الإسلامي أحسب الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد تتنى الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكافرين فيتبين الصادق من الكاذب بالاختبار بالكثنة بالامتحان يتبين الشادق من الشادق حينما تنتشر الفتن الصور المحرمة التبرج في الشوارع الصور الخالعة على شاشة الفيديو أو الجش عبر السلفان هذه الصور التي تؤجز الغرائز والتي يجد الإنسان ميلا شديدا إليها يتبين حينئذ السابق من السابق الذي يؤثر يؤثر شهوته او مراده على مراد الله او يقدم مراد الله على مراد نفسه حينما يخرج الانسان الى الشارع ويكون امام صورة امرأة متبرجة يتعاوره ويتعارض عنده مرادان محبوبان احدهما مراد محبوب لله والاخر مراد ومحبوب للنفس، فحين هو في ميدان اختبار وامتحان، هل يقدم مراد ومحبوب الله عز وجل، أو يقدم مراد ومحبوب النفس؟ قد يفلح الإنسان أحيانا في الانتصار على نفسه وقد يخفق مرات ومرة. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغرائز والاهواء في النفس لحكمة عظيمة وليس عيبا ان يجد الانسان في نفسه الميل الى الشهوات والميل الى المحرمات التي تدعو اليها النفس ويتعلق بها القلب انما العيب هو ان يمضي تلك الشهوة و يمثل الهوى من ممارسه ما يشاء فمجرد وجود الهوى والشهوه في النفس هذا ليس عيدا لانه كبله وسلف عليه الإنسان وهو محك الايمان محك الاصطلاح لكن انما يلام الانسان على ان يمضي هواه فهو مطالب بان ينهب نفسه عن الهوى ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى وجود هوى في النفس حيث قال وعما من خاذ ما قام ربه رمه النفس عن الهوى فالهوى موجود لكن المؤمن ينهى نفسه عن الهوى إن الربح والكفران في التغلب على السهوات أو التهافض فيها هو على الإنسان نفسه فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها يقول الله سبحانه وتعالى فعليها وما ربك بظلام من ويقول في الآية الأخرى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ويقول في الآية الثالثة إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلا أي عليها ويقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونقرض له يوم القيامة كتابا يلقاه منزورا اقرأ كتابا كتاب بنفسك اليوم عليك تحقيبا من اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجر واجر وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا من افتد فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ثم إن الذرحى والخسران كما يكون في الآخرة يكون أيضا في الدنيا فإن الإنسان إذا التزم أوامر الله وصبر نفسه عن محارم الله فإن الله سبحانه وتعالى يسعده في الدنيا والآخر فيسرح القدرة ويذيبه خلاوة الإيمان وطعم الطاعه ومن انحرف وضل وانغمس في الشهوات فانه يجد من ألم المعصية والقلق المصاحب لها أثناء فعلها وبعد فعلها ويجد من ضيق الصدر والقلق النفسي الشيء الكثير وهذا يدل عليه الشرع والواقع يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نفيينه حياة طيبة اذا نفيين فلا حياة طيبة هذا في الدنيا ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كان يعمل اذا الحياة الطيبة لم تضمن الا لمن ادتك الله سبحانه وتعالى لمن امن وعمل صالحا ويقول الله عز وجل في آية الانفطار ان الابرار الذي نعيد وان الفجار الذي نعيد اذا الابرار في نعيد قال ابن قيم الابرار في نعيد في دار الدنيا وفي دار البرزا وفي الدار الأخرى والفجار في جحيد في دار الدنيا وفي دار البرزا وفي الدار الاخره إذن ثمره الطاعة و الضرار المعضية ثابتة في الدنيا كما هي ثابتة في الآخر يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيثة ونحصره يوم القيامة أعمى إذن له معيشة ضيثة إذا أعرض عن ذكر الله يعني ترك أعمر الله لا يقع فيما حرم الله واشتغل فيما حرم الله سبحانه وتعالى عما أمره الله فيه فإن له في الدنيا معيشة ضيئة ويقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنساهم مصالحا في الدنيا وفي الآخر في الواقع نسبك ذلك فإنك تجد المتقل لله الذي حفر سمعه وبصره ولسانه واستعر جواله عما حرم الله تجد من اسعد الناس قلبه وأشرحهم نفسه واهناهم عيشا يعيش في سرور وفي حضور استقرار نفسي متناهي لا يعرف العياده النفسيه ولا يعرف تعاطي ما عقله هربا من واقعه السعيد كحال المنحرفين الذين تهافثوا على ما حرم الله ليس عندهم شيء محرم يتعلق بالسمع وليس عندهم شيء محرم يتعلق بالبصر ولا شيء محرم يتعلق باللسان. انهم ينظرون الى ما حرم الله بملء اعينه ويستمعون الى ما حرم الله بملء أسماعي. ويتكلمون بما حرم الله بملء السنتهم ولكنهم من اتعث الناس مكو. ياتي الى فراشه وقد ملأ سمعا وبصرا ولسانه بكل ما يشتهي وبكل ما يريد من غير حاجز من غير آآ مانع وياتي الى الفراش وهو في اشد القلق فيتطلب الساعات الطوال لا ياتيه النوم ولا يجد الى النوم سبيلا فاذا نام بعد تلك الساعات اسسوا الاحلام المؤذيه المقلقة وصار اشبه وصار ما يكون بالمستيقظ في حركاته وما يتسلم به واضطراب قلبه ونفسه فلا يكون النوم له راحه من وهذه هي العقوبات المعجلة لها من العقوبات المعدله له في الدنيا تظاهر الى ما ادخره الله له من العقوبه في الدار الاخره الانسان تجاه تلك الشهوات لم يترك هملا ولم يضيع كما يقول الله عز وجل ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني اليمنى ثم كان علقه فخلق فسوى وجعل من الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ان الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى الرقابه على العباد وإحصاء الأعمال عليهم لقيقها وجليلها فهو الذي يرى ويسمع ذبيب النمة السوداء على الصخرة في السوداء في الليلة الظلمة إن الله سبحانه وتعالى معك أينما كنت أينما استجهت وأينما اختفيت معك ربك إذا ما خلوك يوما فلا تقل خلوت ولا تنقل علي رقيم ولا تحسب ان الله يأخذ ساعة ولا ان ما عليه يغيب واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الصغيان فاستح من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يعاني جاءت المرأة التي تجكو زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم تاتذ النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة وبدأت تعرف مشكلتها وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وعائشة كانت حاجه في الغرفة لا تسمع من حديث المرأة ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه ما كان ومع هذا ينزل الله تعالى من فوق سبع سنوات قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتها ان الله سميع بصير عاش بجانبها ما تسمع بها لكن الله من فوق سبع سماوات يسمع ما يتناجيان به انه سميع بصير في نفس السوره يقول الله عز وجل الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو ولا أجنى من جالس ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينفئهم بما أمروا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ويقول بموضع آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حذر الوريد إذن خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. فكيف إذا ظهر على جوارك إذا ظهر على جارحة العين أو السمع أو العذن أو غير ذلك وفي آية ثالثة يقول الله عز وجل يعلم خائمة الأعين وما تخصص صدور العين الخائمة سبذكر بعض السلف أن, أن المراد بها هو الرجل يكون بمعظر من الحوم فتمر المرأة لا يفارق النظر إليها ويختي ذلك عن كل فعل هذه العين الخائنة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء أحد السلف إلى آخر له يستنفخ ويقول إني لا أفصل عن النظر إلى النساء. فما الذي يمنعني من النظر ويحول بيني وبينه ويعينني عليه؟ فقال له إن مما يعينك على غض البصر أن تعلم أن نظر الله إليك يسبق نظرتك إلى من نظرت اليه نظر الله إليك يسبق نظرتك إلى من نظرت إليك وقال أحد السلف إن كنت وأنت تفعل المعصية تعتقد أن الله لا يراك فهذا كفر بالله لأن من اعتقد ان الله لا يطلع على احوال عباده هذا كافر وانه انكر صفه العلم بالله سبحانه وتعالى وان كنت تعتقد ان الله يراه وانت تمارس المعصيه فان هذه استهانه واستخفاف بالله سبحانه وتعالى وهذا جرم شديد اذن الذي يقع في المعصيه ان كان يعتقد ان الله لا يراه فهذا كفر بالله لان من اعتقد او من نفى عن الله صفه العلم فهو كافر وان كنت تعتقد ان الله يراك ومع هذا انت متمادي في المعصيه فهذه استهانه بالله سبحانه وتعالى واستخفاف به وهذا جرم عظيم لانك لو تجدر ان هناك مسؤولا نهاك عن حلم ثم أصبحت فقع في نهى لها عنه وهو يرأس، فإنه لا شك ان هذا استهانه في هذا المطلوب استخفاف فيه. ومع كون الله سبحانه وتعالى قد تولى الرقابة علينا بنفسه، فقد وكل بنا أروقة آخرين. فإن الله تعالى قد خلف بكل عبد من عباده ألفين. يحصيان عليه الأعمال ويستبان عليه ما يفعل ولا يفارقانه ليلا ولا نهارا قال الله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد ويقول في آية أخرى وإن عليكم لحافظين سراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويقول في آية تارثة أن يحسبون أننا لا نسمع فرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يحسبون إذن أينما اختفيت وأينما اتجهت وحيثما خلوت فإنما عات من لا يفارقك يحقي ويكتب عليك الأعمال ومع هذا فهناك جهة أخرى للرقابة عليك وإحصاء الأعمال ألا وهي الجوارح نفسها فجوارفك أيها الإنسان من جملة من يشهد عليك ويحصي عليك الأعمال هذه العين التي تمتيعها بالنظر إلى الحرام وتريد استعادها في النظر إلى ما حرم الله هذه العين هي شهيد عليك يوم القيامة هي رقيب. والشهيد على يوم القيامة هذه الأذن التي تستمع بها إلى ما حرم الله هي من جملة من يشهد عليه يوم القيامه وهكذا كل جارحه كل جارحه تقول عمل بكذا وكذا العين تقول نظرت إلى كذا وكذا الأذن تقول استمعت إلى كذا وكذا فأين المخر إذا كانت الجوارح نفسها شهيدة عليك أمام الله سبحانه وتعالى وكيف لك أن تمارس أو تأتي شهوة من الشهوات المحرمة في غير جارحة من ثلث جواب قال الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواهنا وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يختمون وفي آية أخرى يقول الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها سهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون شبث في صحيح مسلم من حديث أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ذات يوم فقال أفدرون مما أبحث فقال الله ورسوله أعلم فقال من مجادلة العبد ربه يوم القيام يقول العبد يا رب ألم تسرني من الظل فيقول الله بلى فيقول العبد فاني لا اجيد على نفسي شاهدا الا من نفسي ما اقبل احد يشهد علي الا من نفسي فيقول الله سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيده وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودة ثم يختم على فيه فيقال لجوارحه انطق فتنطق بما عمل كل جارحة تنطق بما عمل ثم يخلى بينه وبين الكلام ويطلق لسانه فيقول مخاطبا تلك الجوارح التي شهدت عليه يقول تد لكن وسحبا عن تن كن كنت أناظر يعني أنا أناظر عن كل وعن تن تشهدن عليك ومن جملة الشهود أيضا الأرض التي تحملت وتقلت وتمارس عليها المأخ هذه الأرض هي من جملة من يشهد عليها كما يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان مالا يومئذ تحدث أخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها ان تشهد على كل عبد او انا تقول عمل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه الترمذي اذا العبد لم يترك هملا ركبت فيه هذه الشهوات وتلك الغرائز وامر بمدافعتها والصبر عليها فاما من خاف المقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى, هي المأوى فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يقول الله تعالى فإذا جاءت القامة الكبرى فإذا جاءت القامة الكبرى ما تكلم في الآية وبردت الزحيم لين يرى فأما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى اذا لا بد من مدافعة الهوى ومن الصبر على ما يده الانسان في نفسه من شهوات وميوز ورغبات ويتساءل الشاب حينئذ ما هي الامور التي تعين على الصبر عن المعصيه وعلى القيام بالطاعه فنقول الامور جزيره بحمد الله عز وجل ويمكن في عجالة ان نشير الى طرف من تلك الامور فاولا مما يعين على الصبر عن المعصيه الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وذلك بان يدعو العبد ربه ويتبرع اليه بان يعينه ويصدره ويحفظ عليه شمعه وبصره وسائر جوارحه كان من جملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرية اللهم تبسمي من خشيتك ما تكون به بيني ومن طاعتك ما تبلغني به جلتك ومن اليقين ما تهول به علي مصائر وكان من جملة دعائك اللهم إني أعوذ بك من شر سمي ومن شر بصري ومن شر نساني ومن شر قلبي ومن شر مني وكان من جملة دعائه ما ارسل اليه معاذ بن جبل بقوله يا معاذ اني لاوصدت فلا تجعلنا ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك والله سبحانه وتعالى يقول فيما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتك فاستهدوني أهدكم إذن لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه العود وأن يصدرنا ويعيننا على ما سلفنا فيه ثانيا العلم بأنك مبسل وأنه لا خيار لك في أن تقوم بما أوجب الله عليك وسترك ما حرمه الله عليك فلا تحفظ بفساد الجمال ولا بكثره الفتن ولا بضعف النفس اذا حرم الله امرا وجب عليك البعد عنه ولو اشتدت الدواعي القلبية اليه ولو كانت المؤثرات الخارجية موجوده فإن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة امر من يعطي الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالة مبين إن فساد الزمان وكثرة الفتن وانتشار المنكرات لا يبرر ولا يسوق لك التساهل في القيام بأمر الله وجهنا صحيح أنه كلما كثرت الفتن وزادت المنكرات كان أجه الإنسان بالمجاهدة أعظم لأنه كلما احتاج الإنسان إلى مجاهدة الأكثر كانت ثواب أعظم وأكثر لكن هذا لا يعني أنه يجوز الإنسان في وقت التل ووقت انتشار المنكرات الفواحش يجوز له أن يقع في التساهل في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى ثالثا أن تتذكر في اطلاع الله تعالى عليك والشهادة الجوار والشهادة في وشهاده الارض هذه الامور التي اسلفنا الحديث عن عنها تتذكر في لحظه وقوع في المنكر ان الله تعالى يراك وانه مطلع عليك فهذا يدعوك الى الحياء من الله سبحانه وتعالى والخوف منه كذلك تتذكر ان الجارحه التي تمارس بها المعصيه شهيده عليك وكذا ملائكه الرحمن وكذا الارض من تحتك كذلك على الأرض ان يتذكر نعم الله تعالى عليه ويعلم انه لا يمكن ان يقع في معصيه الا بكفران نعمه من نعم الله فياخذ يا من تنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى هل بامكانك ان تنظر الى ما حرم الله لو كنت شفيفا محروما نعمه البصر لا شك ان الكفيت لا يستطيع ان يقع في هذا الامر فهل من شكر هذه النعمه ان تنظر الى ما الله ان كل نعمه من النعم تستوجب شكرا والشكر انما يكون بالاعتراف بالنعمه باطنه والتحدث بها ظاهرا وفرقها في طاعه الله فهل من ينظر الى ما خرم الله النعمة الى ما الى ما هداها الله وصرتها الى طاعة الله او انه وقع في محرم الله فالسفر رسول النعمة من يستمع الى الاغاني والموسيقى مثلا هل قام بواجر الشكر هذه الموسيقى؟ لو كان اصم لا يسمع هل يستطيع ان يرتكف ذلك المحرم لا من كان لا يستطيع السلام وحرم نعمة النبى. أليس يستطيع أن يتسلم ما حرم الله من الغيبة والنميمة والشتب واللعن وغير ذلك ما حرمه الله؟ لا. إذن لا بد أن تجد نعمة الله عليه وأن لا تقع في محرم إلا بارتكاب كفران لنعمة من نعم الله عليه. وليس من العقل. ولا من المروءه أن تمنح نعمة أن تمنح نعمة وتفكر هذه النعمة لو أن شخص من الناس ولله المسل لاعلم أعطاك سيارتك بالمجان من أفضل نوع السيارات وأجوده وأحدثها موديلا وقال هذه السيارة هبه لك مجانا لا ألفظر منك شيء. ولكن هذه السياره اذهب بها الى حيث شئت يمينا وشرقا وغربا الا هذه البقعه الصغيره لا تدخلها او هذا الشارع المحدود لا تدخله ولم اضع عليك رقيبا ولا حسيب لكن اقول بما اني اعطيتك السياره هذه اذهب بها حيث شئت الا هذا الطريق لا تدخل وهذا الرجل قلما من الناس لا تركب معك فهل تجد من نفسك في يوم من الأيام شعورا بانك تدخل هذا الشارع ابدا تقول أبدا هذا انسان أعطاني السيارة مجانا ومجرد أنه يقول لا تدخل هذا الشارع ولا تدخل هذا الشارع أنا لا, لا أدخل هذا الشارع ولا أدخل هذا الشارع. هذا لأنه لم يضع عليك رقيبا ولا حتى. فكيف لو قال أنا سأضع عليك رقيب وحسيب إذا أنك أنت دخلت هذا الشارع أو ركبت هذا الشخص أنا أخذ السيارة منه فبالتأكيد لن يخطر ببالك أن تدخل ذلك الشارع أو تركب ذلك الانسان مع أن يعني الأمر يسير حتى لو أخذ السياره السيارة خط سهل فكيف والذي أعطاك ذات سيارة النعمة هو الله سبحانه وتعالى وكيف وهو قد جعل عليك رقيبا عليك بل جعل من نفسه جل وعلا رقيبا عليك كيف تمارس المعصية بهذه النعمه التي اعطاك الله اياها وسيسال الانسان عن كل نعمه بما سمع بها ولهذا يقول الله عز وجل ثم, لتسأل ثم لتسالن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدور قدم عدن يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما أثناء وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عملتك إذن كل نعمة عطاك الله إياها ستسأل عنها يوم القيام هل صرفتها فيما أداح الله فيما أمر الله أو صرفتها فيما حرم الله عز وجل كذلك فيما يعين الإنسان أن يستغل بالأم بالأمور النابعة فإنه إذا شغل بالأمور النافعة والأمور إيجابية شغلته عن الأمور الضارة والأمور السلبية. كما قال أحد السلف: الوقت صيف إن قطعته وإلا قطع. ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتها بالباطل. والإنسان كما أخبرنا المعتمد حارض مهم. يعني أنه ليل نهار. يهم بالشيء ويفعله بطبيعته دائما يفكر بالشيء ويهم به ويفعله فان كان هماما وحارسا في الخير والا كان هماما وحارسا في الشخص فلا يمكن ثدي الانسان الا مشغولا اما بالخير واما بالشخص فاشغل نفسك بالخير حتى يكون بذلك اشغالا لنفسك عن الشخص اشتغل بالامور الايجابيه النافعه من طلب العلم والمحصير ومن الاشتغال تطاعة الله عز وجل والتقرب اليه بما يرضيه من الاقوال والافعال من فداوة كتابه وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاه والذكر وبر الوالدين وغير ذلك من الطاعات الكثيرة التي لو اشتغل الانسان بها لا قضى عمره وهو لم يقضي, يقضي لربه بها المهم أنه غالبا الأهواء والغرائز إنما في السفار إذا كان القلب فارغا أما إذا كان القلب مشغولا بأمور نافعة إيجابية فإن القلب لا يشتغل ولا يتحرك بهذه الأهواء وبتلك الشهوات. كذلك مما يُعين الإنسان على ذلك البعد عن أماكن ابنه، والبعد عن المثيرات التي تأجج الغرائز وتثير الشهوات. إن الشهوات والغرائز والأهواء التي في النفوس هي بمثابة البنزين وبمثابة الغاز الذي إذا كان بعيدا عن النار بقي خالقاً مستقبلاً. ولو أنك وضع الغاز او البنزين في مكان بعيد عن النار لبقي سنين عددا لم يتأثر كان بقي هذا الاباد لم يتأثر لكن اذا قرب من النار اشتعل واشتعل وهكذا الاهواء والغرائز التي في النفوس اذا بقيت بعيده عما يثيرها ويهيجها فانها تبقى ساكنه مستقره مطمئنة وإذا اقتربت من ما يثيرها ويهيجها تأججت واضطرمت وصعب القضاء عليه إذا كان الإنسان يفتش في كل مجله وفي كل جريد ويجد أمام الشاشة الصغيرة فكيف يستطيع أن يضبط نفسه وهو يجد ما يهيجه من الصورة المتبرجة الصورة الجميله التي ظهرت فيها المراه حاسره عن شعرها ووجهها ونحرها وذراعيها وساقيها كيف يستطيع ضبط نفسه إن هذه الشهوات تستثار امام تلك المشاهد وحينئذ تجد او تبحث تلك الشهوات عن مصرف تصرفها الشهوه فيه فلا تجد الا المصرف الحرام فتقع فيه والعياذ بالله ويوسف عليه الصلاه والسلام لما احس بالخطر هرب من الفتنه وابتعد منها ومع ان يوسف عليه الصلاه والسلام في بيت راه العزيز بمثابه العبد المستضعف وهي سيدته ولكن لما احس بالخطر هرب كما يقول الله عز وجل فسابق الباب هرب من الفتنه وكان واحد من السلف في يوم العيد ذهب إلى يوم العيد فقال له أفهم من اخوانه لما رجع ما اكثر النساء في هذا العيد يعني النساء التي رأينا في الأسواق فقال له والله ما رايت رأة واحدة إني ما جاوز بصر إبهامي منذ ذهبت حتى عدع يعني ما شاف ولا امراه الشارع مليان زميله يقول له ما اكثر النشق في هذا العيد يقول انا ما رايت ولا امراه ان بصره لم يتجاوز الابهام طبعا المره ليست تحت ابهامها او عند ابهامها فقد ركز بصره الى الابهام حتى لا يرى براس وقال قالت امراه لزوجها كم رايت امراه في طريقه الى المسجد يعني من باب الغيره لو كان امران شفتها لما ذهبت لا الماس قال والله ما رأيت في طريق الامراه إلا هرب إلى طريق أحد كل هذا هرب من الفتن فلماذا يدخل الإنسان نفسه في أبواب الفتن ويتشاجر ويدخل الاسواق التي فيها التبرج أو يأتي للأماكن التي فيها بعض المثيرات إن هذا من الغرور ولا ينبغي للمؤمن أن يثق. في ويقول إن عندي من الرصيد الإيماني والطاعة والصبر وقوة الإرادة والعزيمه ما يجعلني قادر على التغلب على نفسي لا لا تنخدع فأنت اضعف من ذلك أضعف من ذلك ولعلك جربت مرارا وتكرارا شققات وزلات وقعت فيها وأنت تظن بنفسك أنك القوي الشجاع الصبر كذلك مما مبعث الانسان على الصبر المعنوي المجاهده وأن يستمر في نفسه وتصبيرها وقد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لبعل محسن فمن جاهد نفسه وصبرها فلا بد ان يعينه الله ويصبره الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف فيعفته الله ومن أرصي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر وفي حديث ابن عفاق عند السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هعلم أن النصر مع الصبر وهذا كما يكون في الانتصار على العدو الظاهر من الكفار والمنافقين وغيرهم يكون أيضا في الانتصار على العدو الباطن من النفس الأمارة بالسوء والشيطان فلا تذكر ولا تمل في مجاهده نفسك فإن من جاهد نفسه يوشك أن يتغلب عليها ولا سيئ مهما تكرر الثقاطاتك ومهما تكرر غلطاتك فجاهد وجاهد وجاهد وعليك أن تستمر بالمجاهده حتى الممال ولأن تلقى الله عز وجل وأنت حاملا للسلاح في وجه عدوك ولو كنت مغلوبا أمامه خير من أن تلقى الله عز وجل لقد كسرت السلاح وأخلحت أسيرا بين يدي عدوش إذن المجاهدة, المجاهدة والصبر الصبر فلابد من الانتصار بإذن الله عز وجل فذلك على الإنسان أن يصحب من أهل الخير والصلاة من يكون معينا له على الصبر والثبات على ذلك الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالده فالإنسان على خجية وطبيعة ودينه وخلطه وسلوكه من يجالسه ومن يصاحبه. فعليك أن تختار من الجلساء من يعينك ويخبرك ويكون قسوة صالحه لك حتى تنتصر وتتغلب على نفسك بإذن الله عز وجل الذين صاحب اقواما لا يبالون بارتكاب للمال ويمارسون ما لدى وطاب مما حل وحرم ولا يعرفون حلالا من حرام فان هذا يدعوك الى التأسي بهم والاقتداء بهم وسلوك صريح ثم تذكر يا اخي ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذا في كل شيء فمن ترك شيئا لله عوضه الله أضعاف أضعاف ما تركه لأجله وهذا قد دل عليه الشرع والواقع أما الشرع فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لم تدع شيئا لله إلا إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلت الله به ما هو خير لك منه إنك نتبع شئ الله إلا أبدلت الله به ما هو خير لك منه يعيق عرض الله من الإيمان من, من الحلاوة الإيمان وطعم الطاعة للأسد بالله سبحانه وتعالى وشرح السبل ما يكون أعظم بكثير بل ولا يقعد أعظم من الشهوة التي تريتها لله سبحانه وتعالى ولانك تجد في حالي وسلوكي وعيشي من صبروا نفوسهم عن المحرمات وابتعدوا عنها والزموا انفسهم طاعه الله سبحانه وتعالى تجد في نفوسهم الاستقرار والرضا بالله عز وجل والشرح السبب وطيب القلب وهناءه العيش الشيء الذي حصل لهم بسبب تركهم ما قرم الله عز وجل لأجله سبحانه وتعالى. ثم كرر يا أخي التوبة كل ما وقع من كذبه فإن كل بن آدم خطاء وخير خطائنا التوابون والله عز وجل يقول ومن يعمل شوءا ويضر نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غهورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في انفسنا من الضعف وعدم القدره على الاستمرار على الطاعه ويعلم اننا معرضون للوقوع في الخطأ اذ هو الذي خلقنا جل وعلا من الرحمة سبحانه وتعالى الشرع لنا باب التوبه والاستغفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وان عظمت ذنوبك وكثرت فانها يسيرة هينة على الله عز وجل اذا صدقت الرغبة اليه والهربت الندم والاسف واعلنت الاستغفار قال الله عز وجل قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اذا كون الانسان يخطئ ثم يتوب ويستغفر ليس بغريب انما يلام الانسان على التمادي والاستمرار في الخطا وعدم الاستغفار والتوبه ثم عليك يا اخي كلما أخطأت ان تسارع السيئات الحسنات فان الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل واقم الصلاه النهار وقولها من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الجبل يا معاذ اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق الحسن فكلما وقعت في خطا باد الى فعل طاعه الى قربة من القربات فان هذه الطاعه تمحو السيئه وتذهب اثرها وهذا تفضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالتوبه النصوح وان يتب علينا حتى نتوب اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الحسن ومتعنا اللهم بأسمائه وعبشارنا وقوتنا أبدا ما أبقينا واجعله وارثا مننا وجعل سأرنا على من ظلمنا يوصورنا على من عاداننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم هفدنا لcito بيا فالح الأعمال والأخلاق لأنه لأي which isチ awakened وجلبنا سيء أن أعمال والأخلاق لأنه لأي وظنونا فيها إلا أن والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على الله وعلى الله وصحابه الأجمعين يقول الحرم المكه وأسواق مكه مليئة بالمعاصي والشهوات فالإنسان يذهب لتقاعك ولكن ولكسب الحسدات ولكن يقاجى بكلت المعاصي متبرج النساء وغيرها فهل من معالجه لهذا الأمر الخطير ولا سينا ونحن شباب مراهب لا شك أن هذا أمر ظاهر للعيان وأن كثيرا من الشباب قد يذهب ليحيي قلبه في الصلاة في بيت الله الحرام والطواف في الكعبة المشرفة فيجد فسادا في قلبه حينما يجد تلك الصور المحرمة التي تمثل بها الحرم والشوارع المحيطة به واقول كما قال كما قال كما قالت امرأة في زمن مضى قبل قرون روي أن أحد السلف كان يطوف فلما كان يطوف حول البيت وجد امرأة فأعجبت أعجبوا شكلها وجسمها فقال, فقال بيتا من الأبيات أهوى هو اللذات فاللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والذيني أهوى هوى اللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت المرأة دع أحدهما سنل الأخ سابعا موازم نعود للحديث عن السؤال السابق فنقول لابد من ايجار الآجلة على العاجل وإذا ذهب الإنسان إلى هناك ينبغي أن يرجع إلى عدة امور أولا أن يصحب رفقة صالحة لأن المرأة على دين خليل كما أشار وينبغي أن يكون تحركه سواء داخل الحرم أو في الأسواق يكون مصحوبا بزملائه الآخرين الذين يعينونه ويذكرونه بالله عزوجه والإنسان لا شك إذا خلأ بنفسه فإنه يجد من الانطلاق وعدم التردد في فعل المحرم أكثر من ما يجده لو كان مع صحبة فالش فهذا من الأمور المعينة أن يكون تحركه وتجوله سواء في داخل الحرم أو في المنطقه المحيطة به يكون مصحوبا لزملاء آخرين كذلك ان لا يلجا الانسان الى قضيه التسكع في الشوارع والذهاب يمينه وشمالا انه قد ذهب الى عباده محدده معينه فعلينا يشتغل في تلك العباده سواء في قضيه الصلوات التطوعات لان الصلاه الواحده في المسجد الحرام بمائه الف صلاه فيما سواه او صراع كل او طواف بالبيت او غير ذلك فيشتغل بما جاء لأجله لا ان يشتغل بفضول النظر او فضول الكلام او فضول الاستماع فانصح ان يكون الانسان في الحرم في مكان بعيد عن النساء، ويشتغل بابصلات والذكر وقراءة القرآن واذا جل او مل فلا بعد ان يشتغل بالحديث مع اخوانه او يعود مع اخوانه الى الشقة التي يسكنون فيها ولا يشتغل بالحركة والذهاب والمجيء وخبور النظر واما الطواف فان كان يملك نفسه في غض البصر فانه الطواف خير كبير، وكل خطوة, خطوة تكثر سيئة لكن ان كان الانسان يجد في حال الطواف انه يسترسل بالنظر في فيستفد الى هذه التي على يمينه والتي على شماله والتي امامه فهذا ينبغي أن يقتصر على الخضر الذي يؤدي به عمرته ويجعل اشتغاله بسلاوة القرآن والصلاة بغير ذلك من العبادات الأخرى ما رأيكم في اقتناء جهاز الفيديو في البيت واستخدام الأشغر الإسلامية ما رأيكم في اقتناء الدش لأننا سمعنا أن نفتح فنافن إسلامية وأطراء للأرض أما جهاز الفيديو فأنا أقول إن كان البيت يوجد فيه جهاز تلفاز، ولا يستطيع سرقى الأهل عن هذا الجهاز أو إخراج جهاز من المنزل فإنه لا بد أن يأتي بجهاز فيديو ويوصل أشرقه النافعة مع الرقابة عليه حتى لا يوضع فيه أمر محرم أما إن كان البيت سليما من جهاز التلفاز، فإني أخشى أن يكون هذا مدعاد إلى الوقوع بان حرم الله من اقتناء الاشياء التي تكون مدعاه الى اداره الشهوات وتهذيب الغرائز والسلامه لا يعلى رايه والذي يعرف انه حتى الان لم تتوفر الاشرفه الكافيه سواء الاشرفه العلميه او التربويه او الذاويه التي يعني تسد هذه الثغره حتى لا والمهم أنه أني شخصيا لا أنصح باقتناء في هذا الفيديو إلا لمن كان يبيه جهاز تلفاز لا يتمكن من إخراجه وأما جهاز الدش فهذا نعود بالله أن نقول باقتنائه وحتى لو توفر فيه قناة إسلامية أو قنوات كبيرة إسلامية أو قنوات للأبد كيف نقول في اقتناء وفيه العري والعهر والفجور كيف نقول باقتنائه وهو فرصة للعدو لبث ثومة العقائدية والأخلاقية والسلوكية والفكرية الدعوة إلى جميع الديانات الكافرة الملحدة الأرضية أو السماوية المشوهة والمحرمة هذا لا يقولها مع اني لم اسمع في الحقيقه بعد بان هناك محطه اسلاميه بدات تبث في حدود العلم لم اسمع بهذا بعد وربما ينظر انسان في لمحه واحده وهو يدير القرص للبحث عن المحطه التي يزعم انها مناسبه فيقع بصره على صوره فاتنه فتفسد عليه دنياه واخراه وينمسخ بعد أن كان صالحا والله إني أعرف شخصا كان من سيال القوم وكان من المتحمسين للعلم وللدعوه بل وله مشاركة في ميدان الدعوة ولكنه انمسخ الآن راسا على عقب ومن أكبر أسباب انحلاله وتحوله وتبدل حاله استمتاعه بالنظر الى جهاز التلفاز فضلا عن النظر الى الفيديو او الدش فتغير واصبح منهوما بالنظر الى الافلام وفرغ في الصلوات مع الجماعات وحلق لحيته وبدا يشرب الدخان وغير ذلك مما وقع فيه من جراء نظرات يسيره يستهين بها الانسان نحن أضعف بكثير من ان نقاوم الفتن الموجوده اذا لم نتق الله ونبتعد عن ما يهيئ تلك الشهوات فنحن والله معرضون لها ولا ينفعنا ما لدينا من علم ومن خلطه بعهد الخير ومن حماس للدعوه كل هذا يتبدد ويضيع امام شهوه عارمه تحصل للانسان يقول الشهوات قد تغلب العبد فإذا فعلها استغفر الله ثم يعجل الشهوات فيستغفره فهل الاستغفار يكفي كل معاني لتلك الشهوة وذكر طرق الانفتدع عن الشهوات لا شك أن الاستغفار شفاره إذا كان الاستغفار صادقا فإنه ففاره كما قال الله عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغذر الغنوبة جميعا فاستغفروني أغذر لكم ومن أذنب ثم تاب واستغفر فإن الله يتوب عليه ولو عاد في اليوم شرات ومرات الذي أوصي به نفسي وإخواني أن كل ما وقع في خطيئة بادر وفجع إلى الاستغفار وإلى التوبة ولو أنه يغلف على ظن أنه معرض للوقوع في الخطأ مرة ثانية فإن من الخطأ الكبير أن بعض الشباب إذا ابتلي بمعصيه من المعاصي اعتقد انه لا خلاص له منها تبلد احساسه وقال ما في ذاعي اثبت وانا سارجع اليها اليوم او غدا لا اقول عليك ان تتوب وتستغفر ولو كان يغلب على ظنك ان نفسك ستغلبك في الغد او بعد ساعه فان النساء اولا قد يتوب قد يموت في زمن التوبة وثانيا ان التوبه اذا توقر فيها الشروط وحصل فيها الندم والعزم على عدم العودة فانها ثوبة صالحة صادقه وقد حصل التكفير لما مرى فاذا وقع في الذنب مره ثانيه صار هذا ذنبا جديدا لا علاقه له بالذنب السابق لان الذنب السابق قد تم تكفيره والهراه منه وانما يحاسب الانسان على الذنب الجديد الذي لم يذب منه بعد فكرر التوبه وثق بانك كلما صدقت الله عز وجل في المجاهده وتقدر النفس ان الله سيعينك وسيصبرك وسيهديك الصور المستقيم مهما طال الزمن يقول أنا شاب الواقع في بعض الشهوات والمعاصي والحمد لله من الله على بهداء ولكن لا تزام بعض الشهوات مسيطر عليك مشاهدة التلفاز والعادة السرية وغيرها مشاهدة الصور المحرمة لا شك أن هذه من مفسدات القلب ومن أسباب الإتب وقجل تدعو الى مزيد من الاثام وتحرد شهوات وغرائب ولعل وقوعك في العاده السريه من نتائج وإفرازات نظرك الى ما حرم الله عز وجل فلتتقي الله سبحانه وتعالى لتستمر في المجاهده ولا, تكون ولا يكون وقوعك في النظر الى الحرام او وقوعك في هذه العاده سببا في تركك للطاعات او تركك لحله الذكر او تركك للمراكز الصيفيه او تركك لصحبته للخير لا كل البني ادم اخطاء وما من احد الا وله اخطاء فكل الانسان عنده بعض الاخطاء لا يعني انه اصبح صفرا لا قيمه له ولا يعني انه لا يصلح لصحبه الصالحين ولا ان يمارس افعال الخير ولا ان يحفظ القران ولا ان يؤمن الناس في المسجد ولا ان يطلب العلم لا هذا من شير الشيطان من أعمر انه أنه يأتي للإنسان الذي يبتلي بمعطن المعاصي فيقول إنك إنسان لا خير فيك لا خير إنسان فاشل إنسان لا قيمة لك ولا وزن ولا تطلخ لحفظ القرآن ولا تطلخ لطلب العلم ولا تطلخ للمشاركة في مشروعات الخير ولا في لصحبة أهل الخير فيحطمه تحقيما يجعله لا يقوم بعد ذلك ثم يلتع عليه جبهات أمرى من جبهات المعاصي فيقول ما دمت أنك واقع في تلك المعاصية كالعاده السرية مثلا فعليك أن تسترشد في النظر إلى الحرام والاستماع إلى الحرام ومصاحبة في الأشرار وفق الطاعات وهكذا لا يا كل إنشان معارض للخطر ومن منها ليس لخطاء ولو كان الإنسان بمجرد خطأ أصبح شطرا لا قيمة له ولا يستحقه مجالسة الخير ولا المشاركة في أنشطة الخير لا ما وجدنا أحدا يفعل تلك الأمور الخيرة هل الاستماع إلى الغيبة من غير قصر المحرم وإذا كانت محرمة فهل يجب على السامة طلب السماع من المغتاب الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وقد حكى عن في تفسير اجماع العلماء على ان الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، بل جاء حديث صريح صحيح في انها من كبائر الذنوب. فقد روا ابن ربيحات باسمال حسن كما قال ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكثر الكبائر لاستقالة المرض في عرض رجل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني الربا اثنان وشرون بابا ادناها فقد أن ينتحى الرجل امه وان ارض الربا استطاله الرجل في أرض أخي والمستمع للغيبة كالمتسلم بهذا الاسم فإنه يجب على من رأى منكر أو سمع منكر أن ينكره فإن المنكر فارق المجلس, فإن فإن في المجلس من غير فانه شريك لصاحب المنكر في هذا المنكر وبناء عليه فلا يجوز لك ان تبقى في مجلس تدار فيه الغيبه او ان تستمع اليها بل بد من الانكار فان حصل والا قد المجلس ومن وقع في الغيبه فان بعض اهل العلم يقول لا تصح إلا الا بان يغفر من وقعت منه الغيبه الا من استحلال من وقعت عليه الغيبه وهذا ررايه عن مباحق والروايه الثاني أنه لا يجب إعلامه وإنما يكفي أن تدعو له وتستغفر له وتذكره بخير في المواطن التي ارتبته فيها وهذه الروايه اختارها شيخ الإسلام من رحمه الله وتلميزه من خير أنه يكفي في التومة من الغيبة أن تستغفر وتدعو لمن يسترث وتذكره بخير في المواطن التي ارتبته فيها هناك أناس كثر يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف وهذا السبب وقوعه المعاصر فهل من كلمة إلى من هذه حالهم الخوف والرجاء كجناحي الطائر لا بد أن يتساوي فلا يغلب أحدهم على الاخر فلا ييأس الإنسان بالرحمة الله يأسا يقنطهم ويجعله يشعر أنه لا يقاوله ولا يساب عليه وكذلك لا يتمادى في الرجاء بحيث مارس المحرمات ويكبر بنعم الله ويرجو رحمة الله لا إنما يكون الرجاء لمن آمن وعمل صالحا فيبدو الانسان الطاعة ويعمل المعروف ويتقرضي الله ما يستطيع ويرجو أن يتقبل الله منه لا يصح بحال أن يرجو الإنسان وجود الثمره من الغرف وهو الذي يغرس انما يغرس الانسان ويتعهد بالتقي والرعايه ويرجو ان يثمر الله له هذا الزرع ويتزوج الانسان ويرجو ان يرزقه الله الولد اما ان يرجو من غير بذل من غير الاتيان بالاسباب فهذا رجاء الكذاب وكيف يتساهل الانسان بمعصيه الله والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى مثقال الذره ستراه الذره يقول لي احد الخشطائيين انه حتى الان لا يوجد جهاز يعني يعطي رؤيه واقعيه حقيقيه تفصيليه عن الذره طيب يقول الله فَمَنْ يعمل خَالَ بَرَزٍ خَيْرَ يَرَى لماذا حفظه إلا لأن الإنسان يحسب عليها ولهذا المجرمون يوم القيامين يتعذبون غادة العجب من الكتاب الذي يسلمون أيها ب... بأيديهم كيف أن هذا الكتاب لا يغادر صريرة ولا كبرة لا أحفاها كما قال الله عز وجل ورأ الكتاب فترى مجرمين مشكسين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصها ووجدوا معامل حاضرة ولا يظلم ربك أحد والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لك ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلون إلا نفسه فلا بد من الاعتدال في الرجاء وفي الخوف من الله سبحانه وتعالى يقول قد ياتي يوم اقوم فيه باداء النوافل والطاعه ولكن في اليوم التالي قد اقترف بعض المعاصي المؤمنه عندي فهل يشفع لي حبي لله ولرسولي وللمؤمنين وما الطريق الذي يجب عليه سلوكه اولا من المعالم المنجيه من شؤم المعصيه ان يكون الانسان محبا لاهل الطاعه كارها لاهل المعصيه ولو كان عابلك فعليك ان تحب اهل الطاعه والخير لما عندهم من الخير وان تكرى اهل الشر والفساد لما عندهم من الشر وان كنت شريكا لهم في الاثم قال الشافعي رحمه الله احب الصالحين ولست منهم وارجو ان انال بهم شفاعة واكره من ضمن وان كنا في الصالحين منهم وأرجو ان أنال بهم شفاعة. وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة علينا أن نحب أهل الخير والصلاة والطاعة وإن كان عندنا من الشر والفجور ما نحن شركاء فيه لأهل الهجور والخطر وهذا من أعظم المعالم المنجية أن الإنسان يحب الخير بطاعته وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب الأول ولما يلحق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألمغوا مع من حبه المرء مع من احب وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عدلت لها قال بعدت لها من كثير الصلاه ولا صوم ولا صدقه غير اني احب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امتى مع من احب قال انا فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارضى ان اكون معهم بحب لياهم وإن لم يكن عملي مثل عمله فهذا خير عظيم انك تحب اهل الخير والطاعه وان كنت عاصرا ثانيا ان المعصيه لا يستغرب وقوعها وإنما المستغرب الاصرار عليها اما مجرد الوقوع فهذا امر قد لا يكون منكرا وانما المنكر الاصرار عليه وعدم التوما منه فعلك احدثت دم بل ان له طاعة وثالثا كونك تكثر من النوافل هذا له مؤتمرات كثيره وعظيمه منها ان هذه النوافل صفارات لست الاخطاء لان الحسنات يذهبن السيئات وثانيا ان الاكثار من النوافل سبب في حفظ الله عز وجل العبد كما قال الله عز وجل يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اقتربته عليه ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي عليها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعانني لاوعذني ففي هذا الحديث اثبات عده خصال لمن اكثر من النوافل منها محبه الله لك وما ظنك بعبد يسير على الارض والله يحبه كل خير إليه مقبل وكل شرع عنه مندفع ثانيا أن الإكتران للنوافل سبب في حفظ الله للعبد فيحفظ الله على العبد سمعه وبصره وكل جارحة من جواله يكون مصاحبا له في كل جارحة من جواله مسبجا ومحورما وحافظا وثالثا أن الله يجيب دعوة فإذا دعا تعال الله تعالى ورفع إليه يديه كانت الإجابة قريبه سريعه هل النظر إلى محرم الله يضعف قدره الآدم على الحفظ فلقد سمعت ان أحد الأشخاص من السابعين نظر إلى محرم فضعفت لا شرطه وحافظته فلقد كان يحفظ أي شيء في أول مرة فلما نظر فلما نظر حفظ من ثالث مرة أنا ما أعرف الخصوة هذه لكن أذكر أني قرأت لأحد السلف أنه نسي القران بعد أربعين سنة فيقول تذكرت تنظرت فاذا سبب نظره نظرتها منذ اربعين سنه ونشا ان المعصيه ظلمه تسود القلب والشك ينطبع من القلب فاذا كان القلب مظلما لن تنطبع فيه صور المعلومات كما هي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذهب العبد نكت في قلبه نكته سوداء فان تاب ونزع عقل قلبه يعني زال ما عليه من السوء، فإن زاد زادت الظلم حتى فعل وقلبه، فذلك مران الذي قال الله عنه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يحسينه إن هذه الظلم التي على القلب تحجب حقائق وصور المعلومات أن تنطبع في القلب وقد قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حقري فأرسدني إلى كرث المعامل وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤساه العافي ويقول مسعود كما راه طبراني إن العبد لا ينفى العلم للذنب يعمله فإذا الذنوب أولا حجاب عن الحكم ثانيا هي سبب من بعد الحكم فهذه من عبراء وعقوبات المعاصي المعجلة ان لعلنا نحتفي بهذا القدر ونسر الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع حسنه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان ينفعنا بمعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم ارزقنا المنافع وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم افتح لنا ديننا الذي بعثت امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا